Als je een gelukkig minister van de Nederlandse Zaken bent, dan is er van de Nederlandse een dag van de Nederlandse Zaken, een dag van de Nederlandse een dag van de de van de de van de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 رقص شنو وأنت بددرز ميتين سنة 200 ميتين سنة نشين هاد نشين هاد رمسيس مالي غيا فالسرق زيتني هنا كره عام تبدا نرقش و تجي شناوشين المخير داين غا غصصح هداه اصطاف على قرطش انتقم تفدي الناس الرق زيت يغاب يشاب دي الناس اللي عافن 1912 كبري غا خا اختي تانيك سترت ايام مثلا نحره غا بترينات والمخير دا يوم غا بترينات هدي رقبتكم المخير شيم ذي تواصلني تواصلني خشيم ذي ركيسني عم نشين ركيسني عمسي ذي نشدار ما لا الامل في النجار نش عماس وسياق في النجار بدات خمارة ثني نوجيون فما بمب... شيش ناققامو في نغسطل الفرصة ضد جار عشان أبعن أرشاعي إشفع دروثة على الدعاء نغسط خوات صوت كمريمة ترينش بضغط شوف النجار سمير غذيس وقدير يما ضد جان شلوحة قياس مغزش ثلاثة جيت نغسط يمكن واجيك يدي المتحف دي الماتريال لي متحت من مي راه خدمن ارض غياسنين وجيون ارض غياسنين وجيون عاد دغيا نبدا نتواصل ني الطاووس الكيسان لي حياتي زعما نشي انتغاس طار غت غطو... الطاووس الطاووس ونش فرح ماي شين توراغ داير شويه النوقه تورا نتوقع نتوقع انو جيون واش نترجا قا ساعه نهار ما تشغدي تبصني الطوص غاد راح انو جيون ما ماشي نديس لي تبصني الطوص تفرغ دي الطوص ني قران بلاستيك ما و شنو حاج تنغريبي با طراو ميدغديتو مثلا شنحاج مثلا بابي ياخد البنان مشينا بعيد نغدي هاد الدار وتجي غير تمنعي البنان ذاكش تبانات لا تمنعيش تبانات فارق هذا بينا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 وخذوا في المفتاح القنده وثاس من النبيله من ديش غتف تفاح من البنانه من ديستفديني بيها اقوم محنا ذيركس كاس جدي الليمون تفديش حوايج وانت تضمنني تروح حيث شانكلان روضو ورسو خاصه داتكم وتوفيشا اصبغ فريغو في, في دي شانكلان روضو وي ببي ببيش نياق واحد ببي من يوفا؟ يوفا واتنفع واتنفع يخزار دي شوفا يفهم ما تتفديس قميص الثالث في قميج جاتين الدرمايو ونش سودي قاعد وحرق